عشان مليش غيرك ولا بستغنى عنك وعشان بحبك مليش مكان في زعلة راحه إلا حضنك وعشان مليش غيرك حبيب لو قلت يمشي توحشني قبل ما تمشي خطوة بعيدة عني يضحك في وشي انا صحدو عوبا اللي وبقول ما في I تثبت بس اني مش مهمة والرأي رأيك واني انا جنبك مليش ولا اي كلمة وبعيش معك صورة وخلاص انا عشت عمري بردك وباجي كتير انا على حساب كرمتيك كان كل همي ان انت تغلط واسمعك بتقول حبيبتي وعشان رداك خسرتي Jeg I...